إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وداءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون مَا أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد